غضبوها اللي يضمها ولد كده غير اللي يضمها ولد كده غير امها <متحدث> امها الام الرحوم وكل طيب تحتوي امها الام الرحوم وكل طيب تحتوي اسمع اسمع الأمة العجوز تروي خبرها تقول حملته في بطني تسعة أشهر ومات أبوه بعد ولادته بأشهر فكنت له أبا وأبما هو وأخته التي تكبره بسنوات ثلاث من حبي له لم أخطمه إلا بعد ثلاث سنوات وبعد أن تركه بنفسه أصبغت عليه كل حبي وحناني ولما بلغ سن الزواج زوجته من فتاة أحبها لأخلاقها ودينها وكرم أهلها طلقها بعد خمس سنوات بعد أن أنجبت له ولدا وبنتا طلقها لأنها كما يقول غير متعلمة وتزوج أخرى تعمل مدرسة وقمت أنا بتربية ابنه وابنته وكنت أخدم زوجته لكونها مدرسة ونفسي راضية وبعد فترة أصبحت لا تحب طعامي وتقول أني لا أعتني بالبيت كما ينبغي فطلبت خادمة وتكفلت هي بمرتبها ولما جاءت الخادمة استغنوا عن خدماتي وأصبحت ضيفة ثقيلة على زوجة ابني أصبحت ضيفة ثقيلة على زوجة ابني أخذت تتهمني بالتدخل فيما لا يعنيني وأني أتدخل في شؤون الخادمة بل وأني أتلقظ عليها بألفاظ لا تلي أصبح ابني لا يكلمني بل أخرجني من غرفتي داخل البيت بل أخرجني من غرفتي داخل البيت إلى المنحق الخارجي للبيت حيث سكن الخادمة وأدخل الخادمة مكاني لحاجتهم لها أدخل الخادمة مكاني لحاجتهم لها كما يقولون وخوفهم عليها أما أنا فانتهت حاجتهم لي ولماذا يخافون علي لا أصدق أماه أنهم لا أصدق ما ليلة اللحظة أنهم فعلوا حتى بك تكي والدمع غشاها <تصفيق> وتمسح أهلا من جاها <تصفيق> متى به شوف دمعة حزن لمها يكتسي حزن لمها يكتسي <تصفي> يقول تحمل تحملت هذا ورضي وكتمت غيظي لأنه ابني أحبه ثم لأجل ولده وبنته من زوجته الأولى في يوم عدت من زيارة ابنتي التي تسكن في مدينة أخرى فلما توجهت إلى الملحق الذي أسكن فيه وجدت عفشي وفراشي وصندوقي الصغير قد وضع خارج الغرفة ولما طرقت الباب عليهم أسألهم عن السبب قالت زوجة ابني وابني يقف خلفها لقد احتجنا للمنشق ليكون مستودعا لأغراضنا قالت وأنا أين أذهب أنا أين أذهب وفي مثل هذا الوقت قالت يعني الزوجة قالت اذهبي إلى أي مكان اذهبي إلى أي مكان إلا داخل البيت وأرض الله واسعة لا أصدق، لا أصدق أمّه، أنهم يفعلون هذا بك. كيف صير ببيت حرّة ونش مفعل مضرة وخططت لو دبرت لو سوت كل اللي تبي ولن شخصيته ضعيفة. ومما هش به بالكفيف لو دقى يقطرد أم ترتجي أين القلوب؟ أين المشاعر؟ تقول أم العجيب أن ابني خلفها لم يحرك ساكنا ولم ينطق بكلمة. طرقت باب الجيران في جو شديد البرودة فلما دخلت على جارتنا قلت. أريد أن أبيت عندكم الليلة فاستغربت ماذا أقول لها فصارحتها فبكت غير مصدقة قلت لها فقط سأبات عندكم الليلة ثم في الصباح ستأتي ابنتي لتأخذني فقالت لا عليك والبيت بيتك تقول العجوز ثم في الصباح اتصلت بابنتي وأخبرتها بالخبر وطلبت منها أن تحضر لتأخذني عندها لكنها اعتذرت لكنها اعتذرت لأن زوجها تضايق جدا عندما جلست عندها يومين فقط فكيف إذا سكنت عندهم ثم أغلقت سماعة الهاتف يا الله أمه أيعقل أنهم فعلوا هذا بكي أين جزاء الإحسان؟ أما علموه أن الزوج إذا فقد فبدله زوج آخر وأن الزوج إذا ذهبت فبدلها زوجة أخرى ولكن إذا ذهبت الأم فكيف سيأتون بأم غيرها؟ لا أصدق أماه أنهم فعلوا هذا بك. تقول العجوز أغلقت ابنتي سماعة الهاتف ومعه أغلقت باب الأمل كنت آمل أن أسكن عندها لأنها ابنتي وهي التي سوف تتحملني وتتحمل كباري وعجزي وصرت أبكي حتى لم أجد دموعا أبكيها ولما علمت جارتي بالخبر شاطرتني البكاء وقالت لا عليك فهذا بيتك ونحن أهلكي وعن طريق أحد المحسنين في حينا لما علم بقصتي وفر لي سكنا قريبا وقام بتجهيزه وقال نحن مستعدون لخدمتك من كبيرنا إلى صغيرنا كان أهل الحي يزوروني ويقدمون لي كل شيء إلا ابني لم يزورني بل مرضت مرضا شديدا وأخذني الجيران للمستشفى وصار أهل الحي يزوروني إلا ابني إلا ابني لم يزرني ولم يسأل عني وها أنا أنتظر زيارته وقلبي يتقطع عليه وها أنا أنتظر زيارته وقلبي يتقطع عليه وأدعو الله أن يسامحه ويعفو عنه ما أرحمك أمه رغم ما صنع وفعل لازلتي تدعين له بالعفو والمغفرة لا أصدق أنما أنهم فعلوا هذا بك ولكن قسما بمن قرن عبادته بالاحسان إليك قسما بمن قرن عبادته بالاحسان إليك لا يدفعن الثمن ولو بعد حين والجزاء من جنس العمل قال ابن عمر رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم البر لا يبلغ والذنب لا ينسى والديان لا يموت فكن كما شئت فكما تدين تدان وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو علم الله شيئا أدنى من الأف لنهى عنه فليعمل العاق ما شاء أن يعمل فلن يدخل الجنة وليعمل البار ما شاء أن يعمل فلن يدخل, يدخل, يدخل النار حلمها اللي في ولدها لكبر يكبر سعادها مت لحظة كفنوها ولا بقى يكود خيالي واستقارت شرقت بي وغربت بي وصرت في حيرة وتين والله يا عالم مصيبة وقع فعلا غريبة منها تبكي كل عالم جرح دوب النبي ولكن الكلمة الأخيرة رددوها بكل ديرة وقولوا من يبغى رضا الله يطلب رضا والدي